أما التعليفة فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش إلى تفصيل. فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى إذا لم يتضمن نقصا لا يجمل إذا يتضمن نقصا بل لا يمكن أن يكون يعني فعل من أفعالها غير جميل لا يمكن لأنه عن فعله لا يسأل في التفصيل ما قلنا فيه عن فعله الذي هو سبب العقوبة او الثواب لا يسأل عنه سبب الثواب الهداية هو سبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه لكن لو أنه عذب من من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يقول ذلك والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وانه لاظلم احد طيب آه. إن يذهب فبمحض فضلك يشقون في هذا صحيح لا هذا صحيح اذا اثاب فهو بمحض فضله إن يعذب فبمحض عدله هذا في التفصيل ان عذب من يستحق العذاب فهو بمحض عدله أما ان يعذب من لا يصلح فهذا غير وارد اطلاقا وكل احد يعرف ان هذا ظلم ينزه الله عنه طيب قال المؤلف فلم يجب عليه فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلحه يعني لا يجب على الله ان يفعل الاصلح ولا يجب عليه ان يفعل الصلاح والمراتب اربع صلاح وأصلح وسيء وأسوأ نعم أما السيء والأسوأ فإنه لا يمكن أن يفعله الله وجل لا يمكن أن يفعل السيء ولا يمكن أن يفعل الاسوء لماذا؟ لأن هذا نقص في الإرادة نقص في الإرادة أن يفعل السيء أو الاسوء ولأنه منافر للحكمة إذ أن الحكمة تمنع أن يفعل الفاعل إيش؟ ما هو سيء أو أسل فإن قال قائل إن الكلام هذا منقوض بما يحصل من الجد والفسوق من الجد وهو متعلق الكون ومن الفسوق متعلق بالشر وهذا حاصل بإرادة الله فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذا سيء من وجه صالح من وجه فالجد مثلا هو نفس السيء لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من القصص ظهر الفساد في البغي وظهر بما كسبت أيدي الناس بمذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجد فإذا جاءت مفسدة الجد من أجل استقامه الناس على دين الله صار وجود الجد صلاحا صار صلاحا عظيما أرأيت أن إذا كان عندك صبي مريض بمرض يشفى بالكي منه ثم كويته فالكي إساءة، ولكنه رجاء مصلحة أعظم لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله فإذا كويته لم يقل الناس أسعد التصرف بل يقولون احسنت احسنت التصرف طيب ووجدت صبية يلعب في السوق يلعب في السوق فأخدته وكويته قلت ليش تلعب في السوق كويتك من أجل أنك تلعب يجوز ولا لا لا يجوز لأنه لا يعدد بالنار لا يعذب ذلك والنار هنا ليست هي السبب في صلاحه قد يكوى ويطلع، لكن الكي سبب, سبب في الشفاء من المرض ولهذا جاز الكي لشفاء من المرض ولم يجد الكي من أجل تعذيبه أن يصلي أو أن لا يخ... أ... أخذ السوق وما اشبه ذلك على كل حال من هنا ننتقل إلى <تصفيق> قول المؤلع فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح فإذا كان فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ خمس اقسام ففعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى فعل الأسوأ فإنه في نظر المؤلف جائز على الله جائز على الله أن يفعل الأسوأ ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر نظر ظاهر لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح منافل للحكمه منافل للحكمة لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الاصلح خلاف كذا نعم ولكن الامر خلاف ما ظن فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله لماذا؟ ها؟ لانه منافل للحكمه والله سبحانه وتعالى حكيم لا يمكن ان يفعل الا ما فيه الخير اما بذاته وانما بغيره والله اعلم ياتي شرفه يتكلم على هذا لانه مهم لأنه رازق عندنا رازق الالف قبل زايد الالف بعد زايد نعم ولا رازق أحسن ها؟, ها لأنه لأنه رازق كل خير قتله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأساني إلى يوم الدين ذكر المؤلف فيما سبق أن الله عز وجل يجوز له أن نعذب الخلق بدون ذنب ولا ترم وعلل ذلك يا الله حجاب بان كل فعل منه هو جميل هذا واحد فقط ما علل لديه فقط لا لا قال اكتاف سبحان الله لان هذا هو لا يسأل الا باصله لا انه لا يا فهمنا يا شيخ طيب نحن رددنا هذا القول بادله من القران والسنه وبنقض ما علل به فما هي الادله من القران هنا ان <تصفيق> تعالى نريد ان لا تجدي إن إذا قلت لأن دليل دليل ما القرآن يرد هذا القول دليل <تصفيق> ما وجد دلاله من الآية وعذبهم عذبهم ما في الحسنة ولا الجنة وسجد ملأ برغوة وغير هذا الدليل من هذا دليل صحيح لكن نريد أصح لأن لا ينازع من منازع في الاستدلال نعم إذا قال المؤلف هذا ليس بظلم لان له يفعل ما شاء أحمد ها؟ ومن يعمل من الصالحة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما طيب هذا صريح لا اخاف ظلما من نقص حسنات ظلما باضافه سيئات إليه ولا هضما من حسناته طيب من السنه قدس حديث قدسي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى إن يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعته بينكم محرم طيب من العقل تليه من العاقل أن قال ما قاله مؤلف غير صحيح إذن أن المضيئ فعال ليس سيكون هذه غلية لأنه فعال لوامر ما ضبطت <تصفيق> نعم <تصفيق> طيب ووجد أليك لو قلت لعبدك مملوك يا عبدي إذا أنجزت هذا الفعل فأنا اعطيك عشرة ريالات فحدث هو أنجزه فأعطيته عصرة أصواته وش هذا هذا قبيح حقل قبيح كيف تقول أنجز هذا العمل ولك عصرة ريالات فإذا أنجزه أعطيته عصرة أصواته هذا قبيح بالعقل اذا كان قبيحا في فعل العدل فكيف يكون جميلا في حق الله عز وجل وهو احكم الحاكمين وهذا العادلين طيب بماذا ننقض قوله لانه عن فعله لا عبدالقادر عبد القادر بماذا ننقض هذا التعليم التعليم الاول نقضناه بان فعله بان هذا الفعل الذي ذكره معنى فلان جميل نعم إذا كان الإنسان مبيع وكان الإنسان مختلف كلما عدل الله سبحانه وتعالى يسأل عنه. نعم. فإنه يمكن أن نقع الشؤال يقول يا رب امرتني فأطعت ونهيتني فتركت وأخبرتني فصدقت نعم فبما بما تعدل طيب واضح بما إذا أسأل ما أفل بالنسبة للسبب لا للمسبب لا للمقتضي للمقتضي لا للمقتضي كما سيأتي في كلام المعلي طيب خطر على بالي ما جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فكيف نجيب عن هذا الحديث الجواب عنه من, من أوجه اولا نطالب بصحة هذه واحد فإذا صح كان المعنى إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم اي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصر ثالثا لو عذبهم لعذبهما وغير ظالم لهم وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانه ليس بشيء صار إحسانه ليس بشيء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة أو قال لن يدخل أحد الجنة بعمله أي من باب المقابله لاننا لو ان لو ان الله حاسبنا على وجه المناقشه لكان فعلنا للخيرات دينا علينا لان هو الذي من علينا بذلك وحينئذ لو عذبنا في هذا الحال او من هذا الوجه فكان عذبنا وهو غير ظالم لنا هذا اذا صح الحديث فلا يكون في هذا إشكال نعم ثم قال الملك رحمه الله فان يثب فانه من فضله وان يعذب فبمحض عدله نعم فان يثب فانه من فضله سواء اثاب المطيع على عمله بالطاعه او عفا عن المجرم فان عفوه عن المجرم يعتبر اثابه لان ترك العقوبه احسان واذا عفى عن المجرم فهو الثواب بفضله والعفو عن المجرم محتمل او محتمل الا اذا كان الاجرام شركا ودليله قوله تعالى ان الله لا يغفر ايشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو اذا اعطى فانه فضله وقلت لكم الثواب قد يكون ب بالجزاء على العمل الصالح وقد يكون بالعفو عن العمل السيء لان ترك العقوبه حساب. طيب وان يعذب فلمحض عدله ظاهر كلام المؤلف ان يعذب مطلقا لقوله وجازع الى يعذب الورى ولكننا نقول ان هذا الظاهر ان كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح بل إن يعذب على الإساءة هذا هو الصحيح إن يعذب على الإساءة فبمحض العذب بمهد العذب نعم لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة ومن جاء بالسيئة فلا يزع الا مثلها وهم لا يظلمون مش بالآية يعني لو جوز بأكثر لكان ظلما لكنهم لا يظلمون لكنهم لا يظلمون طيب قوله قولهم إن معذب فبمحدة عجلة صحيح إن أراد به إيش من أسأ <تصفيق> إن يعذب من أسأ أما إن أراد به ان يعذب حتى من أحسن فليس بصحيح لأنه لو عذب محسن لكان هذا ظلما والله عز وجل منبذ منذة عن الظلم قال فلم يجب عليه فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح فلم يجب عليه اعان الله فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح الاصلح والصلاح والاسوا والسيء وما لا صلاح به ولا سوء الاقسام خمسة الأصلح والصلاح أيهما أعلى الأصلح السيء والأسوأ أيهما أدنى الاسوا ما لا صلحة ولا سيء أعلى مصر الطرفين. لله عز وجل أن يفعل ما شاء أن يفعل ما شاء كما قال تعالى ويفعل الله ما يشاء لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد ان يقوم وما خالف مقتضى الحكمه والكمال فانه مستحيل فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل لماذا لان مقتضى الحكمه ان يثاب الاحسان على احسان ولانه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده والله عز وجل لا يخلف الميعاد لانه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى بل هو الصادق القادر فلا يخلف ميعاد اذا نقول هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح ولا لا وجوبا ولا غير وجوب وجوبا بمقتضى هو والكمال لأنه وعد وعد عز وجل بأنه يثير الطائر فيجب عليه بإيجابنا أو بايجابه هو على نفسه بإيجابه هو على نفسه طيب لو لو قال قائل الكذب الذي يصيب الناس صلاح ها؟ لا هو في الحقيقة لا شك انه غير صلاح ظهر الفساد في البر والبحر ومنه الجب هو غير صلاح في حد ذاته لكنه صلاح لغيره بدليل لعله يرجعون ولهذا اختلف العلماء هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا نحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ فعل السيء لأنه منزه عن النقص وهذا نقص كده فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء أيضا منزه عنه لماذا؟ لان مثل هذا الفعل سفه ولاء والله تعالى منزل عن ذلك ففي عندنا الصلاح والأصلح ولكن ما ميز الصلاح والأصلح إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيئ وإن كان المقصود الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح او الاصلح فالمقدر الكمال انه اذا كان صلاح واصلح فانه يفعل الاصلح واضح يا جماعه مثلا اذا قال قائل ان قلتم انه يجب عليك الأصلح والصلاح، الصلاح ورد عليكم خلق ابليس لو سلم الناس من ابليس لكان شيء خير وكان اصلح والله تعالى قد خلقه فإن قلتم أنه يجب عليه فول أصلح انتقض عليكم بخلق إبليس فماذا نقول نقول نعم خلق إبليس لا شكل شر، لكن وجود الشر يصار عود خير هذا أصلح لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة ما في أحد تذلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق لأن لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا يعني لو لم يجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء، ما كان في طريق يمكن أن يستطيع الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته فالحكمة إلا أن يخلق عبليس الحكمة والأصلح أن يخلق ابليس لماذا لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبد صاء خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود ببليس والشر والنفس بالسوء إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا اصلح في نفسه ولكن لغيره ولكن لغيره طيب الجل لا شك انه فساد فساد الناس تعطل مصالح هلاك المواشي وربما هلاك انفس ايضا والله عز وجل يقدر الجد اليس كذلك ها؟ طيب اذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولكم ان الله لا يفعل الا الاصلح او الصلاح نقول ها؟ نقول هذا صلاح لغير لان الله بين حكم منه فقال لعلهم يرجعون ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الامر كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لا بقوا في الارض ولكن الناس بقدر ما يشاء واضح طيب ونضرب مثلا في انسان اراد ان يعطي شخصا الفرع ألف درهم لكن يعلم أنه لو اعطاه ألف درهم يذهب يشتري بها اشياء لا ويتمرض بها لكن يعطيه كل يوم درهما وربما في بعض اليوم يمنعه فيكون في ذلك أصلح أو أصلح له أو أصلح له فالرجل الثاني الذي كان لا يعطيه إلا درهما وربما ما بعض الاحيان الأحيان نقول إن إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الرجل الأول الذي اعطاه ألف درهم ورأى ذهب ينفق في شيء ليس يثلث في نفسه أو في شيء في الضطره والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال المعتزلة يرون أن الله يجب عليها أن يفعل الأصلح والصلاح وأهل الإسلامة يقول لا يجب والصحيح التفصيل وهو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله ما كان من مقتضى كماله ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة ولكن الميزان للاصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي اجراه الله عز وجل هو, هو الأصلح أي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويديق بعضكم بأس بعض كل هذه في ظاهرها إيش؟ مفاسد ولا لا مفاسد المساوي العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا من فوقنا حاصب من السماء من تحت أرجلنا زلازل طرفين أو يلبسكم شيئا ويضيق بعضكم بأس بعض يعني قتال فيما بينكم كل هذه في ظاهرها سيئه ولكن فيها مصدر عظيمه من اجل ان نتوب الى الله ونرجع اليه حتى نتقي هذه العقوبات على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاول اعوذ بوجهك وفي الثاني او يلبس آآ آآ نعم او متى سارجلكم قال اعوذ بوجهك في الثالثه قال هذه اهون او ايسر ولهذا وقعت في الامة ثالثة وقعت في الامة اما الاول والثاني كلام تقع في الامة على سبيل العموم وربما يوجد في اجزاء من الارض زلازل او ما اشفى ذلك لكنها ليست عامه والله اعلم نعم وجاذل الموت يعذب الورق ما غيرت بيه من غير ما دمت ما يكون هذا المستدلبي على الحديث الأبيض على ذلك ما ايه هو, هو هو غير مستدلبي على الحديث لكن بينا أنه لسه يدلي لكن هو استدلبي هذا ويبنى على هذا لكن لم يذكره في المسجد ما قال كما ورد أعرض عنه وكانه والله أعلم يمكن أن يكون عنده لسه بصحيح ما أحده <تصفيق> <إيه> ما <نعم>. قبل <تصفيق> لو غير لا من لو عذبهم لعذبهم غير غير ظالم لهم لكن وقع على لكن على فرض أنه عذبهم فالشاهد أنه عذبهم من غير ظلم الحكم انه يعذبهم لو عذبهم لكان غير ظالم ولكن يقول إن المعنى لا يتعجل فيما قالوه، انه لو عذبهم وهم طيورون لعذبهم هو غير ظالم فالمعنى لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون أن يعذبوا حتى يكون حال تعذيبهم غير ظالم الله نعم لهذا الذي الله هذا طيب إذا, أعطي إذا أعطيتك عشرة ريالات نعم وأعطيت عبدالقادر خمسة ريالات هل أنا ظن عبدالقادر لا لعملي وعمل ما خل حتى لعمل وأنا قلت لكم اللي يعمل أبعطيه خمسة ريالات من عمل عبدالقادر خمسة ريالات فلنين عبدالقادر عشرة ما أكون ظن منها نعم. وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى: سلم يسب عليه ورث خلاص منهم لم ينسوا شيئا بل مسلحين. نفدت منشأه ذاهم الثدي وهي من البراء عدلها كذيب. فبما يفعلهم حلال. فما فيهم حسن أي مكالمة. لحماه راجع كده حقي. وعينك تشرب ومن يمسكت فيه من في شيء <تصفيق> <تصفيق> الله رحمه الله رحمه من قال المؤلف رحمه الله <تصفيق> لم يجب عليه في الراسطة ولا الصلاة وَإِحَ مَنْ لَنْهُ سبق لنا أن <تصفيق> أن المؤلف رحمه الله <تصفيق> مشى على ما دب على ما مشى عليه للسنه من جهة وخالقا متذلة من جهة أخرى المعتزله يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد ولكننا قلنا إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتذرة خطأ وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد قد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا وإن أراد في الاصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وإن كان بالنسبة لنا سيئا فان هذا هو ما تقتضيه حكمه الله عز وجل لان الله لا يفعل شيئا يكون فسادا كيف يكون كيف يفعل ذلك وهو يقول لا يحب الفساد ولكن نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح في خلق ابليس مثلا خلق ابليس يقول اهل السنه للمعتزله خلق ابليس فساد فهذا ينقض عليكم قول قولكم لينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصل المتزلي يقولون يجب على الله الأصل أن السنة كما قال المعلق يقول لا يجب لكن نحن نريد أن نفصل كما فصلنا بالأمس خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر وانتم تقولون ان الله يجب عليه فعل الاصلح او الصلاح فكيف يتفق قولكم مع خلق ابليس نقول يمكن الجواب عن هذا بان يقال ان خلق ابليس شر من وجه خير من وجه اخر لولا خلق ابليس وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده قال الله تعالى ولا شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملعنا جهنم من الجنة والناس أجمعين لو كان الناس كلهم على الصلاح هل تتم كلمة الله بملء النار نعم لا اذا فوجود ابليس وان كان شر وان كان فيه الشر والفساد لكن خلقه وايجاده مصلح لان ذلك مقتل الحكمة الذي يتم به رايات حميدة عاده الله عز وجل ثم قال فكل من شاء هداه يهتدي وان يرد تضلل عبد يعتدي هذا البيت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بل يشهد له قول تعالى من يهدي الله من يهدي الله فهو مهتدي ومن يضلل نعم فلن تجد له وليا مرسل ولكن سبب الهدايه وسبب الاغلاق سببه من العبد لان الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فاذا علم الله من العبد ان نيته الهدى وطلبه الهدى هداه وإذا زاغ القلب أزاغه الله كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسر يحرفون أكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فسبب العبد سببه من العبد لو علم الله من هذا العبد انه اهل الهدايه هداه كما انه اذا علم ان هذا العبد اهل للرساله ارسله قبل ختم النبوه قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته ثم قال والرزق ما ينفع من حلال او ضده فحل عن المحارم الرزق بمعنى العطاء والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد فهل الرزق شامل للحلال والحرام او هو خاص بالحلال نقول الرزق نوعان رزق ما يقوم به البدن ورزق ما يقوم به الدين اما رزق ما يقوم به البدن فهو شامل عام يشمل الحلال والحرام ويشمل رزق البهائم والإنسان هذا عام وهو الذي به ما يقوم به البدن هذا عام حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميته فهو رزق لو فرض أنه لا أكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانه فهو رزق النوع الثاني رزق ما يقوم به الدين فهذا خاص خاص بالرزق الحرام لأن رزق الحرام وإن قام به الدين لكن ينقص البدن لكن ينقص به الدين فقول المؤلف الرزق ما ينفع من حلال أو رجل يريد به أي رزقين ما يقوم به البدن فهذا عام للحلال والحرام والناطق والبهيم كل شيء ثم علم المؤلف قال لأنه رازق كل الخلق ولو قلنا إن الرزق خاص بالحلال دخلت قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقهم. أليس كذلك؟ لو قلنا ان الرزق والحلال فقط، وعما الحرام فليس برزق لكان هذا القول يخرج كثيرا من الخلق عن كون الله تعالى رازقهم <تصفيق> عن الله رازق كل الخلق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين طيب اما اذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد اللهم ارزقه فلا ريب انه انما يطلب إيش الرزق الحلال الذي به قوام الدين ولا يخطر ببال اي انسان اذا دعا الله ان يرزقه لا يخطر ببال انه يريد الحلال والحرام ابدا انما يريد الرزق الحلال لكن قد يقول قائل أليس الانسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا فالجواب كله ولكنه يقول ذلك من باب التاكيد كما يقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله جقه وجله اعلانته وسره وأوله واخره مع انه يغني عن ذلك نقول اللهم اغفر لي ذنبي لكن نقول هذا من باب التاكيد ومن باب الالحاح على الله في الدعاء والله تعالى يحب الملحين في الدعاء ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل دعوة الإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاته يحب أن يكثر مناجاته لأن الحبيب يحب طول المناجات مع حبيبه. طيب إذن الرزق ينقسم إلى قسمين ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم، والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال ومنه رزق العلم والايمان هذا مما يقوم به الدين أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو, لا فهو يختص بالرزق الحلال بقريمة السؤال لانني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان أبدا وإنما يريد رزق الحلال. قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق يجوز هذا وهذا فالرزق بالفتح هو الفعل والرزق بالكسر هو المرزوق نعم طيب لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا ثم قال المؤلف ومن يمت بقتله من البشر او غيره فبالقضاء والقدر نعم ومن يمت بقتله من البشر من البشر بيان لمن يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الاجر شيء فجاء اهل الضلال والخطر وقال او غيره او غيره غير يحتمل ان تكون عائدة الى البشر فيكون معنى من يمت من البشر بقتله من البشر وغير البشر ويحتمل ان تكون عائده على القتل اي ومن يمت بقتله من البشر او بغير قتله بل يموت موت ربيعيا فبالقضاء والقدر واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح والمعنيان لا لا يتنافيان في شاملا يعني من يموت بقتل أو بغير قتل ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر قضا من قضاء الله عز وجل وقدرهم القرى والقدر بالرزق الحلال ومنه رزق العلم والإيمان هذا مما يقوم به الدين أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو, لا فهو يختص بالرزق الحلال في قرينه السؤال لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان أبدا وإنما رزق الحلال.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 غير يحتمل ان تكون عائدة الى البشر فيكون معنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر ويحتمل ان تكون عائد على القتل اي ومن يموت بقتله من البشر او بغير قتله بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح والمعنى يعني لا لا يتنافيان فيكون شاملا يعني من يمت بقتل أو بغير قتل ومن يمت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر قضاء من قضاء الله عز وجل وقدرهم القضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد احدهما عن الآخر إن انفرد احدهما عن الآخر و يختلف معناهما عند الاجتماع فيكون القدر ما قدره الله في الازل والقضى ما حكم به فعلا هذا متى عند الاجتماع اما اذا قضاء الله وحده او قضاء قدر الله وحده فهو شامل للمعنين جميعا ولم يمت ولم يفت من رزقه ولا الاجل شيئا فدع أهل الضلال والخطر لم, يف... لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء ولا من أجله الذي اكتبه الله له شيء ودليل هذا قوله تعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا أستقلوا ساعه ولا أستقلوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها تستكمل رزقه وأجلها لا يبقى من الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبه كلها يستكمل ينتم فإذا كان كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله والذي يقتل يكون قد استكمل رزقه مثال ذلك رجل قتل عند زوال الشمس مثلا لا يقول قائل ان هذا الرجل فاته الغداء من الرزق ولو بقي يتغدى ففاته من رزقه الغداء نقول هذا لا يمكن لماذا لان الله قدر ان يموت هذا الرجل قبل ان ياتي موعد الغداء اذن فالغداء ليس له لن نكتب له كذلك الأجل لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل لقد قلنا هذا محال لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة فلا يفوت الأجل ابدا بالقتل نعم لو قال لو لم يقتل لبقي إلى الليل صح ولا لا. نعم يعني بقي الليل الا يمت بغتا قد يموت بغطة. لكن نعم لو لم يقتل لم يمت بالقتل هذا صحيح لو لم يقتل لم يمت بالقتل لكن كونه يمتد الأجل إلى او ولا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل ولكن هل هذا فرض أمر يمكن أن يقع ولا لا نقول هذا فرض أمل لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة وبهذا السبب تمام طيب لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بالأدقاء الحية أو بأكل سم أو بغتر أو بمرض ماذا نقول؟ لا لا يمكن لا يمكن لأن الله قد كتب عن يموت بالقتل وفي هذه الساعة إذا فهذا الايراد وهو قوله إنه لو لم يقتل لبقي نقول هو إرادة شيء محال إرادة شيء محال كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابرين هذا شيء محال فمحال أن يبقى بعد هذه هذا الزمن اللي فيه ولا لا لحظة ومحال أن يموت بغير هذا السبب لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الاسد أليس كذلك؟ طيب فإن قال قائل بما لا تجيبون عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليس الرحم فجعل صله الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر ماذا تجيبون؟ نجيب نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حق وصلة الرحم من أسباب من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق واذا قدر أن الإنسان وصل رحمه وصل الرحمة علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وساعة الرسل ولا يختلف هذا عن قوله, عن قوله تعالى في من عمل صالحا لأنه يدخل الجنة لا يختلف لأن نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب هذا الرجل إذا لم يصل الرحمة لم يطل عمره، ولم يفصل له في رزقه لأنه لم يفعل السبب لكن إذا, إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه وعمره ينتهي في الأفلق في فلان ورزقه يكون يسأل فلان ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب الناس الرحمة فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصر من الاصل ليس في شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل إذا ما الفائدة من قدر الله عليه وسلم والسلام هذا الكلام نقول الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم الحث على صلة الرحم وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصول للرحم أمر مجهول لنا لا نعلم الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل وبهذا التقرير نسبا من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه والمراد بسعة ذلك يبسط الله في اي في البركة لانهم لو قالوا هذا القول ما اجد عنهم شيئا كيف لان البركة ايضا وجودها كطول العمر ونزعها كقسر العمر نفس الشيء ان كان الله قد كتب ان يكون عمرك مباركا كان مباركا وان كان الله قد كتب انه غير مبارك صار مبارك. وكذلك الهزء ان كان ما قد كتبه مباركا كان مباركا وان لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا فالمساله هي هي هم فروا من شيء ووقعوا فيه لان كل شيء مقدر بركه المال وبركه العمر وبسط وطول العمر كله مكتوب والمهم ان الذين يقول هذا القول قولهم غير صحيح كذلك ايضا الذين قالوا ان لانسان عمرين عمرا ان وصل وعمرا ان قطع ورزقين رزقا ان وصل ورزقا ان قطع هذا غير صحيح لان هذا يؤدي الى ان يكون الله تعالى غير عالم بالمآل وهذا خطا نحن نقول ان الله عالم بالمآل عالم بان هذا يصل ويطول عمره وهذا في رزقه وهذا لا يصل فيقص عمره ويقص في رزقه, ينقص رزقه. هذا عند الله معلوم وهو شيء واحد ما يتغير لكنه عندنا غير معلوم ولهذا حسن الرسول عليه الصلاة والسلام على النصل الرحم ونظر ذلك أيضا في مسألة الزواج قال من, الله من أحب أن يولد له فليتزوج نعم نفس الشيء المراد بهذا إيش؟ الحث على الزواج والا فنحن نعلم ان الله قد كتب لهذا الرجل ان يتزوج ويولد له او ان لا يتزوج ولا يولد له نعم وربما يتزوج فانا هذا بانه سبب لولاده سبب للولاده كما ان صله الرحم سبب له لكل عمر والحاصل ان الانسان اذا علم ان الشيء مكتوب باسبابه طول العمر مكتوب بسبب ساعة الرزق مكتوب بسبب الذي وصله لكن نحن لا نعلم لا نعلم صار المقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من الحف على صلاة الرحم الحف وأنه سبب الدعاء ايضا هو سبب لحصول المقصود نعم من أحب أن يرزق فجسأل الله رزق السؤال سبب، لكن لو قدر قائل إذا كان الله قد كتب لك رزق ما حجم السؤال نقول على، ألا. ففي الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشر، والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسبابها، فلا إشكال والحمد لله في الحديث إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا، وعندك غير معلوم. انما الشيء يعني الشيء الذي بخاطر به انت فعل السبب نعم نعم نعم معلق معلق وم نعم انت انا انا اذا فكرت انا ببالي هذا ما في شك لو القيت نفسك في النار مت لكن هل ستلقي نفسك بالنار؟ هذا مكتوب عند الله ونحن منهيون عن ان نلقي بهم في الجدار المائل لا يجوز أن تجز تحت ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسفع خوفا من؟ إيش؟ من أن يخط عليه فنحن ممرون بكل الأسباب أما الشيء المقصوب عند الله فإنه لا يتغير فهذا الرجل الذي مر من عند كار مائل سقط عليه <تصفيق> لو قال قائل لو رحم الطريق أختاني نجأ نقول ما يمكن فعبد أن يمر من هذا الطريق ويسقط هذا هو المقصوب عند الله يجل أمام الرصفات يقول أبدا أن تحت أجلس إجلس ما لكن لو كان الله أراد أن توقف بهذا الرصفات قمت حتى تصيبك او اصابتكم انت وانت من طيب ان المنجيه نبتق النار مثلا نصل الرحم نعم نعم دار قدر ان در صحيح ذلك نعم ولكنه بالجهه يشاء الله إنما المكتوب في الاخر ان تدعو يا رب هذا المكتوب كما قرئ لما لما اخبر ان الشمس والقمر اثنان لا يخوف الله من عذاب كان هذا معناه انذار من الله من سيصيبنا عذاب فاذا لجئنا الى الله وصلينا, وصلينا وصدقنا ودعونا رفع هذا الشيء المهم ان اجئ اربالك للمكتوب في الاذى وان ما دونه فهو اسباب فقط فالمكتوب في الاذن ما يتغير نعم تسميه في العقيده طيب يالله عليان يقول المؤلف ان الله تعالى يجوز له ان يعذب الناس بدون ذنب ولا جر فما هو دليله على هذا وما هو تعليله الدليل ثم التعليل هذا تعليم قوله تعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون هذا دليل فيه أيضا دليل من السنة ذكرناه في أثناء المناقشة لا في أثناء الشرح لو عذب، لو أن الله عذب أهل السماوة في أرضه لعذبهم هو أهل ظالم الله جميعا طيب مقدار الوقت نعم ماخذ نعم ما هو القول الثاني في المساله نعم ان أن الله يعذب الناس بدون دنس بدون دنس ما دليلهم مثل من في فمن يحفن من بربك هذا كالألم فمن يؤمن بربك فأخذ رأسه ولا أخذ رأسه ومن يعمل من الألات التي كانت فينا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرم إلا بلا إذا لماذا نجيب أما استدل به المؤلف بندر نعم أما تعليله لا أما اول عن الحديث عن الآلة لا يسأل عنها فألهم يسألهم فقل لأنه عز وجل لا يسأل عنه أحد في السبب المقصب للتواب العقاب سمع يعني ما يقال لما له ذلك كلان وأبرد كلان أما بعد السبب فإن الله نعم يمكن أن يتوجه السؤال لك ما حاجة يسأل لأنه العصر قد وعب بأنه المثير والعاقب العصر طيب <تصفح> إن الله لو عذب أن أية صمات الأرض إذا عذبهم ومؤذبهم نقول هل نجيب عذبهم في عدة تجربة نعم أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفهم يعني عذبهم ومخالفهم. وهم مستحقون بالعذاب فلا يكونوا ضائما لهم نعم ثانيا في مقابلة إحسانهم بإحسانهم إنه عز وجل إذا قابل إحسانهم بإحسانهم لم يكن يعني في مقابلة يعني أن المراد أنه لو, لو حاسبه لكانت لأن تنوهم لفت بحقه، نعم. الثالث الثالث المطالب صحة، المطالب الحديث، طيب. نعم. يقول مالك إن نذب فإنهم من فضله وإن عدّ كان من أحد عبدي ما الذي؟ إنما الطبل جبل الله جبل العرش يصوم من رجله من رجله وانظر إلى جبل الله جبل العرش لأنه جبل مثل صب يعني باكر من يعني إنه هنا هو من فضله هذا معناه يعني إذا من قدر له أسفل السواق فهو من عليه أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن أن يثيبه طيب نطلب على هذا خل إن شاء الله الباقي فلما يجب عليك الاصلح إلى اخر ست ابيات غدا أما ينديكم ها؟ ها؟ ايه اجدهم السبت ان شاء الله المؤلف ان الرزق ما ينفع من الحلال او ضده فما هو ضده يا بندر الحرام الحرام رزق رزق بمعن العام طيب ما هو الدليل نعم ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق أو لا إذا قلنا الرزق هو الحلال فقط لازم هذا أن الذي يتقدر بالحرام غير مرزوق وهذا مخالف للآية ولهذا قال لانه لازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق طيب هل الرزق فيه تبأ كمال؟ هل الرزق فيه تبعه على المرزوق او لا هل, هل الرزق فيه تبعه على المرزوق او لا كيف مفهوم ها التبعه تبعه يعني بمعنى هل ياثم عليه او لا لا ياثم عليه نعم إيه. طيب اذا كان مؤمنا متقيا ياكل الربا لله ولك حلى نقول ما كلام جيد نقول الذي ياكل الربا لم يتق الله اليس كذلك اذا اذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع رزق لان هذا المؤمن التقي لن يأكل من الحلق فلا يكون عليه شيء طيب الكافر هل عليه تبعى في رزقه مطلقا طيب ذهب دخل إلى البر ووجد كمعة فجناها وأكلها ياثم كيف الله هذا التعليم جيد لكن هل لديك نص هل لديك نص يدل على ما قلت ما تدري؟ أن الكفار العاقب العالي أنها لا تكون خالصة لهم طيب هذا دليل دليل اخر نعم ليس على ليناموا عن مصاد جناحهم في مطاعم المفهومين غير المؤمنين عليهم جناح طيب ما تقول في رجل عبدالله خرج إلى السوق يشتري لحما فاصابته سياره فتدهست هل مات قبل اجله او لا أجل؟ لا ليل هو لولا انه جاء كان بقي لولا انه جاء ليشتري لحم لبقي الدنيا كلها في اجل لان هذا كان والله الله عز وجل هو الذي قدره كل الناس كل الناس حتى ورقه يقول لوما لو ما ذهب يشتري اللحم ما جش هذا الامر غيب كيف عارفه ن طب انا يمكن ما يذهب ما يشتري اللحم ابوه ثاني يقوم يشتري اللحم ثم يجيء ثم ان يقول هذا التقدير تقدير فرضي يخالف الواقع بل لا بد ان يذهب ويشتد لهم ويدهس فيكون الاجل مقدرا بهذا السبب وهذا السبب لا بد من وجوده واضح وعلى هذا فمن قال ان الانسان اذا قتل فانه يكون قد مات قبل اجل نقول هذا اصغر بل مات باجله المربوط بهذا السبب وهذا السبب لا بد ان يكون وفرض عدمه لا دل على عدم الوقوع نحن نقول لا بد ان يكون هكذا واضح جناح اذا فمن مات بقتله او بدهسه او بسقوط جدال عليه او ما اشبه ذلك فقد مات إيش؟ باجله واجله محتوم بهذا السبب ولا بد ان يكون نعم ولهذا قال المؤلف فبالقضاء والقدر ولن يفت من رزقه ولا الاجل شيء المؤلف قال بالقضاء والقدر فهل بينهما فرق والقدر ما قدره الله اذا لا فرق ما كيف شو القضاء ايش هو قضاء الله على من هذا المقضي عليه في تقدير الذات كل نعم كل وحي نعم هو ما والقدر هو صوت التقديل إلى الوقت كيف؟ صوب التقديل إلى مقوعة القضاء والقدر إن القضاء هو الأمر هو ويحفظ القضاء يعني في نفس الساعة هو القضاء أيها. والأول الأول هذا التقديل للأجل كان مش ذا انا القضاء والقدر معنى واحد نعم لا فيكون في القضاء في القيام بما يشاء والقدر في القدر في الأذن في الأذن. صح طيب يعني معنى ذلك انه يفرق بينهما اذا اذا ويجمع بينهما اذا اختلف نعم ثم قال مؤلف الباب الثالث مجد الناس الباب الثالث في الاحكام وواجب على العباد الاحكام جمع الحكم والمراد به الاحكام الشرعيه والاحكام الكونيه والاحكام الدينيه في الاسماء كما سياتيك والاحكام الدنيويه والاحكام اللقويه انهم احكام عامه كما ستبين من الشرع قال المؤلف وواجب على العباد صرا أن يابدوه واجب خبر مقدم وأن يابدوه مبتدا مؤخرا وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه ويجوز على وجه على لغة قليلة أو على قول البعض النحويين أن نجعل واجب مبتدا وأجابته فاعل أغنى عن الخبر لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدا يجوز أن يكون الخبر مبتدا الوصف مبتدا ويكون ما بعده فاعل به أو مفعول الفاعل أغنى عن الخبر لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفهم أو استفهام. طيب؟ قال وواجب على العباد الواجب عند أهل العلم ما أمر به على سبيل الإزاء أو ما ألزم به المكلف وقوله على العباد أن مرادفهم كل الناس. فهو فهم هنا بمعنى العام. بالمعنى العام ليست العبوديه الخاصه وقد مر علينا كثيرا ان العبوديه تكون عامه وهي التعبد الكوني وتكون خاصه وهي التعبد الشرعي والمراد هنا التعبد الكوني بان يجب على كل العباد ان يعبدوا الله عز وجل وقوله طرا اي جميعا أن يعبدوه الهاء في قول يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق ولكن مرجعها معلوم من السياق لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل فالهاء اذا عائدة على الله طاعة وبرا يعني أن يبدوه انتثالا لأمره وانتثنابا لنهيه وبررا أي رجاء لبره وتوابه فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بانه فعلها طاعة لله ورجاء لتوابه فالصلاة مثلا يقيمها إيش طاعة لله ورجاء لتوابه وقد سبق انه ينبغي للانسان ان ينوي في عبادته الوصول الى الله عز وجل والى دار كرامته فيجمع بين الامرين بين اراده الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه وبين اراده ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا طيب هذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بشكل عوامله وترك نواهيه ولهذا قال ويفعل الفعل الذي به أمر حتما يعني وواجب عليهم أن يفعل الفعل الذي أمر به حتما حتما وصف يعود على الأمر يعني الذي أمر به أمر حتم لأن مأمورات الله عز وجل قسمان قسم المأمورات حتم وقسم المأمورات تطوع ما الذي يجب أن يفعل ما, ما أمر به حتما ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان التبريغ تبريغ الرسالة يتوقف عليه إذا كان تبريغ الرسالة يتوقف عليه بمعنى أننا لو لم نتركه لو تركناه لماتت السنة فهنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما ويكون وجوب هنا لذاته ولا لغيره يكون وجوبه هنا لغيره يعني لئلا تموت السنه لا لإيجاد الفعل اما اذا كانت السنه مشهوره فمعلوم ان القيام بها ليس على سبيل الوجوب طيب ويترك الذي عنه زجر يعني يترك ما زجر عنه من النواه هذا هو الواجب على كل مؤمن ان يفعل ما امر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب اليه ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما, فيما هو مكروه نعم طيب هل هناك وظيفه اخرى للانسان جاءه ما خلق الانسان الا للعباده فقط وما عدا ذلك فانه مكمل العباده حتى تناول المباحات انما اباحها الشارع لأن لا تمل النفوس لان النفوس لو فقيت ملزمه بفعل شيء وترك شيء كلت وملت لكن فسح لها فيما احل الله عز وجل ولهذا نجد ان الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرق نعم مثل الدف في الأعياد وكذلك في الاعراس واباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان فأباح للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام ثلاثة أيام يحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها اربعه اشهر وعشر فثلاثه ايام يجوز فيها الاحداث على الميت لان النفس تكون حزينه وكئيبه ما تنبسط للامور الترفيهيه فلا يقال الانسان ليش مثلا ما, ما تجملت ليش ما خرج النزهة ليش ما فعلت كذا من الأمور الترفيهية العادية والله هني محزون محزون فينطوئ على نفسه هذا لا بأس به الشرط أن لا يكون الحامل له على ذلك التسخط التسخط من قضاء الله وقدره فإن كان حمده على ذلك التسخط فهو حرام نعم طيب إذن نقول الواجب العباده هذا هو الواجب لكن الشرع أبا اباح للانسان ما يترفه به في حدود معينه لماذا ايش لئلا يلحقه الملل والسامه والانسان لنفسه عليه حق طيب ثم قال وكل ما هذا, هذا الحكم الشرعي فهم الان الاحكام الشرعيه واجبه ولا غير واجبه القيام بالواجب منها واجب وبالمستحب منها مستحب الا ان قلنا ان خشي ان تنقرض السنه و تخفى معالمها فقد يكون فعلها واجبا لغيره ثم قال وكل ما قدر او قضاه فواقع حتما كما قضاه كل مبتدع وفواقع خبره وكان هداه الله يجيب لو سالناه لماذا وقع الفاء في خبر المبتدا فواقع لان المبتدا نعم متضمن لمعنى الشرط ما هو معنى الشرط العموم كل فاذا كان عاما فانه يجوز أن تقترن الفاء في خبره فلو قلت كل أحد فقائم صح لكن لو قلت زيد فقائم ما صح لأن الأول بما الشرط الثاني لا تستدعك كل ما قدر كل الذي قدره أو قراه فواقع يعني فلا بد أن يقع حتما أي جزما كما قراه أي على الوجه الذي قضاه سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل او كان متعلقا بافعال العباد فلا بد ان فإذا فاذا قدر الله على شخص ان يهتدي نعم اهتدى واذا قضى على شخص بالضلال ظل واذا قضى له بالرزق رزق واذا قضى له بالفقر افتقر واذا قدر الله تعالى بالخصب والرخاء حصل خصب الرخاء واذا قدر الله الجد والبضيق حصل جد وضيق واذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك واذا قدر الرخ وقع المهم على كل حال كل شيء يقيه الله فلا بد ان يقع ولكن لاحظ انه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل قد يكون موانع قضاها الله كما جاء بالحديث لا يرد القدر إلا الدعاء فنقول هذا مقدر ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنعه على الصمت إذن كل ما قضاه وقدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فانه داخل في, داخل في عموم كلام المؤلف داخل في عموم كلام المؤلف ولهذا نرى من الجهد ان يقول بعض الناس في دعائها اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه كانه يقول ابتلي بما شئت ما يهم بس لطف بشوي سبحان الله من قال هذا الدعاء من اين جاء هذا الدعاء هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف وان صح عن بعضهم فلا يمكن ان يصح عن الصحابه الذين اقوالهم أثورة مشهوره قل اللهم اني اسالك اللطف في قضاءك صح اما لا اسالك رب القضاء الله عز وجل ما يقضي شيء سواء لا تذهبك او شدد عليك الا وقد قضاه إلا وقد قضاه لذلك ينبغي ان ننبه من يقول هذا الدعاء وتعالى الدعاء شاذ من لان قلت اللهم قني عذابك معناه انك لا تريد ان يعذبك الله تم تقول يا رب ان كان مقدر عذابي فلطف في العذاب هذا معنى الدعائية هذه معنى الجمله لا أسألك رد القوي يعني معناه ان كنت قد قدرت شقائي فجعلني شقيا لكن هوي شوي على كل حال بعض الناس اذا شافوا الكلام كما يقول حلو تركيبه طيب اخذوبه وما به مش معناه وهذا من الغفله الواجب ان نتانى في كل ما نسمع حتى نعرضه على او حتى نزله في ميزان الكتاب والسنه نعم كل ما قدر أو قراه فواقعا حتما كما قراه طيب المعاصم إذا قدر أن تكون تقع تقع كما قراه ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشده وأجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما يفعوك إلى أن قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل والحديث مشهور عنده إذن ما قدره الله فلا بد ان يقع وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبك لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا تجبالك من جماعة لن يتغير الواقع فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله يجب أن يعلم أن هذا الذي حصل في قضاء الله وقدره وحينئذ يطمئن ويسلب لانه يرضى بالله ربا رجل خرج ابنه الى السوق فاصابه حادث ومات لا يجوز ان يرد على قلبه انه لو لم يخرج لم لم يمت هذا غير واقع هذا يجب ان تطرده عن قلبك لماذا لا بد ان يكون كما حصل لا يمكن أبدا أن تكون أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل وارح جميعا طيب ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا ماذا قال الله قال يجعل الله ذلك حصة في قلوبهم والله يحيي وميت هذه الأمور لا تولد إلا الحصر والاحياء ولمات بيد من بيد الله قل لو كنتم في بنيتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم شفا الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فإذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في كتاب السنة وقرره المؤلف رحمه الله فإنك سوف تستريح ولا تسام ولا تمل ولا تضجر الله أعلم نعم نعود على الياس على المعاصي عليها عليها ان يفعل المعاصي من هذه هل تزوجت عندي تزوجت ولا لا اخالفك <تصفيق> نعم <تصفيق> طيب انا ارى ان لا تسعى في الزواج أنا أرى ان لا فسحة الزواج إذا كان مكتوب عليك بيقظ القضر والقدر أمر مكتوب عند الله لا يعلم فالذي أقدم على المعصيح هل أقدم على المعصيح حين يقدامه ويعلم أن الله كتبع عليه أسألك يهم قد يقيم قد يقيم الله يقول لعنى وما تفي نفس المرافق سبغل لكن لماذا أختمت وأنت مهين عنها نعم بس بس بسم بس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الثاني إلى يوم الدين سبق لنا أن من جملة الأحكام وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد ودليلها قوله تعالى وعبد الله تشركوا به شيئا وقوله وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا، وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى وسبق لنا أن ما قدره الله أو قضاه فإنه واق واقع حتما ولا بد كما قضاه لا يختلف عما قضاه في الأزل وهذا يعود الى وجوب الرضا بالقدر والايمان بالقدر من اركان الايمان السته والرضا بالقدر من الرضا بالله ربا والانسان يجب ان يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل وهنا مسألة مهمة جدا هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي او الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي بين المعلق ذلك في قوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقر أنتم عندكم وليس واجبون والظاهر من الاولى النصر الظاهر ان الاولى بالنصر ويجوز الرب لاحظ ان يجوز وجهان فان اردت ان تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي، وإن كنت تريد أن تخرج عن عن المقضي عن الرضا، فإنك تقول وليس واجبا، وتقيل الكلام على هذا وليس الرضا واجبا، فالوجهان جائزا